أربعة، استمع إلى الأسئلة ثم قرأها وأجب عنها حسب النص واحد، ما موضوع النص؟ اثنان، لماذا حث القرآن الكريم على حماية البيئة؟ ثلاثة، بماذا أمر الله تعالى؟ أربعة. من جعل الإنسان خليفة في الأرض؟ خمسة. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حماية البيئة؟